إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشرّ الأنبياء محمد رسول الله. من سلك وفاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا أو يسارا من يبيء سوى الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بداعة وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة بالنار النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما دستي سيام المرام من الحكام الحافظ أحمد بن علي بن حج العسقلاني كدرباري إذا سدانا قيشتنا باب الغسلي وحكم الجنب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأخرجه البخاري طبعا أبو سعيد الخدري جرأتيه ك hazards صتو حديث روايات كريدة لبيه ربي صلى الله عليه وسلم هموي دفعة متن hazards صتوه حفته دفعة الماء من الماء كدفعة الماء من الماء دشمني يشيع قصدي بي مني يعني غسل لسلاس يدور لا عو عو يعني مني مني شر عو الماء من الماء وعن أبي هرير رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل هو البخاري ومسلم طبعا أبو هرير رضي الله قال سبين زار سيستو حفزة وصالح حديثة روايات كذلك دجرة أولا في غنبي صلى الله عليه وسلم فالمتن أقل بياو لقل آفتكي لبيني تسوار راني كأدكات نوا ثم جهدها هولي خويدا فقد وجب الغسل يعني نزل أو لم ينزل يعني يجب ان يكون هناك من حديث هناك من يكون هناك من يكون هناك لم ينزل هناك من يكون لم من يكون من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بو وإن لم ينزل من عن ويا امراه أبي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء الحديث متفق عليه طبعا ام سلمة لو ما ذكرتو كسيتو حديث الروايات في ام سليم الحديث نيت ما سليم همو سليمه سليم لما دو وقت يبي غنبص اللهم اجى كابلهك ني خوش بو اي يعني نفرق دوبش بي الدواء ني انت تقول لا دير دير تقول نو سليم نو سليم لو حتى عبد يجدنا ضل نوايه نقمت اي ما كابله تايله والله بزم دمري يعني يجدر وليدي نخوان اخوخي وريان بنز لك الدواء داي يقوم سليم سليم كشا خزان ابو طلحيبه فالمهم اي بيغنب لي اخويا خدي بروردجار شرم لحقناك كذا بنشر نلحق ناكا، مقاعدك ما نيا، لـ حياة لسنية لا حياة في تبيان الدين، نقلها حياة في الدين هو غلطة، لا حياة في تبيان الدين، نبروك دوي الدين، أبشر هذاك فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ آه أفترض أنك توش يحتلام بو، ذبيغس له غير كخوي بشوا، قال نعم إذا رأت الماء أقول آه جديد. مني طبعا لوش جود ما نسخ بدو بقىي أبيني أو نسخة إذا رأت, الماء. إذا رأت الماء. يعني أجعيد مشكلة ونيه؟ وعن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وخاريو مشتم؟ وتستع أحدس ناسخة بوقبل أخوي. دزبقة. دزبقة. ليه رجعتي وين لم ينزل؟ وين لم ينزل؟ نسخته. أو نسخ إذا الماء لا أو ناسخة. أخوين ينزل لم ينزل؟ قبل قبل ولا نفس الشيء. لا إذا إذا رأت الماء الماء منسوخة. بس ليه ما لم ينزل لا بس خونا بس, بس ديما لكين او ختي لازمك بس ديما لكين عليل عليل ذا تعلمت احتلام احتلام تبشاكه الا احتلام ادارات المؤذ ذا هو خوه هو خوه خذ البينتن خذ البيله بالبينتن او, أو مين زين اه بلان بلان بلان بس دينا بعدكين بس ديما لكين بس ديما لكاتي بعد قبل يقصد فيها احلامه قصد فيها يا ودي يا لو بس احلامك لو لو بس ممكن بلا ما عبو. طبعا جماعي مدرسه الجهد خلو <تصفيق> قليلة. يعني ها. كامل. ما بس كميلة. دي عويا كعبرا بععو كسنة أخواني بلاهم ينزلوا برجنا بدنا نبي. ينزلوا برجنا ما <تصفيق> من يبيه وغسله، <مزحي> أكيد دخولنا، أكيد دخولنا بهزنة، كان يتواج، كان يقبل بعض الناس ولا يتواضع، عن أنس بن مالك أو ما سكوت من أنس مالك، جاءت وكذب صوت وشافوس حدث يا في غمبي الله عليه وسلم فرمي في غمبي فرميتي، دل بعدي وآفةي كشتغل خاو ما يرى الرجل. قال تغتسلوا خوي بشوار أشتاوش زاد مسلم فقالت أم مسلمه زاد مسلم فقالت أم سلامة فرموي فهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون شبه؟ كدفت من أين يكون هذا ليرك أنا آفتان دعوان زاني بس كخيني دبيني بواصي خين أعرض الناس تهوى، وأنت زانيك أنا احتلام خاصة ببياوة، لبناش لكانا تعزية وهل يكون هذا احتلام ذكى؟ لخو أودبيني ما الرجل؟ فرمي نعم فمن أين يكون الشبه؟ أبي بيوسون لتيان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعين من الجناة ويوم الجمعة. ومن الحجامة ومن غسل الميت حديثك بدأو روا بدأو روا... الصحاحي من خزيمة حديثك الضعيف لا ضعيف أبي داوود شغل بين تضيع في ضعيف خلاص بالدواء زارو دو صتو ده حديث الروايات دا. قالت داعشة في الميتين يغمبر صلى الله عليه وسلم لصارشتي غصت إذا ذك توش زنابط بواي طبعا كبار لحياتي خوي توش زنابط ويقيني يقيني لبرتش لبره هو حظي اللي هنا كحظي الشيطاني دوزار دوزار في أيام رمضان ملاك داتينه وشان شوشتيا دوزار نكذالك من دال بقى كله ذري دوم كمخرشته بقى تلوام من الجنابة يعني قصدي من الجماعي ويوم الجمعة, الجمعة ومن الحجامة لكل ومن غصد الميت خشت. طبعاً للعلم غسل الميت سنة حجامة سنة يوم الجمعة هي في واجبة في سنة بلامزنة بتش أو واجبة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمام بن أثال عندما أسلم وأمره من النبي يغتسل. ثمامة يكري أثال أتاب صلى الله عليه وسلم أن يغتسل طبعاً ثمام يكون أثال أو بي أو خويل عمود كبير استأوا أتى في خمبرد صلى الله عليه وسلم أم خونا كمو ش اون که دو نود و یه شخص دکه لکه دیگه خوی شال باشی دکه ای. ابو هرای رضا اخیرا سب دفتر میتوند چرا دفتر می درباره تیروش تمامی کوی اصل مسلمان دبیتن فرمان تاکه با سام فرمانی که درک انیا قطعه خویبشوا کارته انسان کافر بی مسلمان بی و عظیم انسان ابو هرای رش پی از دارش است و حتی اصل رواه عبدالرزاق و اصلو متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبع البخاري ومسلم. طبعاً أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صار صتو عفته على شريعة كريهة. ده فرمي الله عليه وسلم فرميتي خششتني راجي الجمعة واجب لسرهم محتلم محتل كم احتل كذا احتلامي احتلامك كذا سر بي وعن سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وأحسن والتلمذي هل ذكاش صحيحه سمر يقول الجندب رضي الله إلا سر بك سطو بسياحة لسي ولكن يقول لك خاص صلى الله عليه وسلم من وسلم هناك من يكون هناك من يكون شوشت لروجي يكون هناك من زول باشا ومن اغتسل فالغسل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حديثي الغسل من يكون زبي من يكون هناك من بي قيناكه لذو <تصفيق> ومن بلغس هو افضل وافضل <تصفيق> ما وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا رواه أحمد والخمس وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان حديثه ضعيفه شيخ الباني لا رواه الغليل فصحيح بدعنا يا الامام علي بن ابي طالب رضي الله يقال اسدي كبي انصتوا شيء وشوش حديث الروايات كذا طبعًا دائمًا أجا من اللي إمامي علي نجاي إمامي عمر مايب له ما بدي بدي أركي إمامي علي بين سبسوشش سي حلي سيره عمر بين سبسوشيو حفت يك فرقه علي <تصفيق> <تصفيق> عمر <تصفيق> <تصفيق> صلى الله عليه وسلم صيذكر قرآن يبي ما عند خيم داري يقرؤنه فعلي أنا يتأ الفنون يا وتأيح عربي مضارع مرفوع مفتوح بو يعني فعلك كثلاثيه هركات مضمون بو يعني فعلك فعل الماضي كرباعية يعني يقرؤنا يعني فعل الماضي أقرأه أجاب يقراوا بع يقرأوا يقرأوا يعني لقراءة هاتيح أو وقت يش لازم متعددو اشتيزوا لسان هذا وصدي القران قران قرآن يبيد خمدين ما لم يكن وعن, زيادة بالأمي. بالأمي. وعن أبي سعيد الخدري رضي, رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى إذا أتى حدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم أبي سعيني خطير رضائي خواهي لأسر بي ده فرميتم كأخي غمبري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمو يتي هر يقل ايوه تسوالاي خيزاني خوي لكات اي زماع دوائي ويستي دوام زار دي سامتي تولاي فالي يتواق بعد ازدواج هل بكري فبيني او دوائي باش توليير كهان نكشتر اگراتو درزواجي نشوشتبو اگر او شوي بي زاران لاي بي هر يقصي لأسره هوني بيقول له زارق تو وسط دياركتو قلت اا هو باي قيام دويلا ليك عندك على ما كده يق ك وزاد الحاكم, للعودي الحاكم. ولا او تزوج او يقدو زاري عندك اغراضي تو مزيد زوج ديال غري او وقتي حت مني ديجا كات او باشاميز ديجا او ديد الارز معاهي او وقتي او كي ديت دا دا مي زكا وتاكاز يات دبيته نتا بره دسي نسيه لا جنشيت توزك ميكرو بها دغيا بلا لا جنشيت كا او شمان فمان بارك الله فيك رضىك حتى اووه صحيح وللأربعة عن عائشه رضي الله عائشة. أقول عن عائشه ما عن عائشه لبرتي لما من اصرف وكما عمر عمر من رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول حديثه صحيح عائشة لا عائشه زي قال سيدنا فهمتهم كبي بي غمبري خواص غمدنوسطو ولكن هذا هو الذي يمكن ان يكون هناك من كاني ان من غير ان يمس هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك دوای مستوا بیفند او، پر می بازد و می آید شیب شواد. سه ویستیا، لباسی که آتگی زان زیم عدکات. غسلی لقیدار نکرده است. لو غسلی آواتی برایم ملاکتی حفظ نامی دروا. ملاکتی وهردمینه سشانی. انتکه دروا. ای باشند یک لحمام گناهکر ملاکت سشانی لبیدی دزی رویش نان نان زی. یلا تاروشي قيامة الحمامي ما هو خالده الحمامي له هنا يعني ملايكة إذنه نسي العياض في الله ويسا هذا نسي بلعن ملايكتي حفظة درواء كذرواء بهو إذن سبيل الشركي ملايكتي حفظة بقرأتها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيدعو أصابعه في أصول الشعر فيدخله فيدخله فيدخله فيدخل أصابعه في... في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاثه حفنات ثم أفاض على سائل جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم داي عايشنا زي خواه للسلبي كده وصار بس طن واحد يصير روايات كذيه ده فالمثال بيغمبني خواص الله عليه وسلم أجيب مشتباي خوي مشتوالد زناة دستي لكن دستكاني خوي دششت د دستي بدستكاني لكن خوي دشوشة كامزه ثم يفرغ بيمينه على الشمال ده عادي بده سيراثي بتسبي ده لكن سبب سبب لو دستي سبي سبب ده أول شيء أنا كبر عورتي خوي بعده بعده كده بتسبي يمكن براستي ف يغسله فارجعوها عورته كبيرة شوشت كاتب الأصناء أي بشيء أي ثم يتوضأ دعاء دزنيش شوشت طبعاً ليركأنش لأخير يوكش بديركتيا شوف الدرجة الأخيرة سووا مقصر رجليه ليركأنه هندك دلن كامل رجليه يعني دوزارام فيشوش تيا اللي هندك رواة رجليه ثم يغسل ما إلا رجليه إلا ايلا بيدوشتي لا برتي لهي لو اخيري بيدو انا امو وكان دتو بي برسكانه دو لو انا بي تو ثم ياخذ الماء دو اي اي نولدجري فيدخل أصابعه في اصول الشعر فان ذا كان يمل بن او يعني مويا برتي ريشي بارتي ثم حفن على رجل هذا حفنات أما دين تنسي زع تزم داخل، ثم أصاب على سائر جسده، دواعي عايوبهم أول شيء داخل، ثم غسل رجليه، تمانة غسل رجليه بس ما كنت filho... يأيم <amar> <أعطيقا> <هي> ما تأكيد زيادة دوزاره، يأيم ما كيشك ماني دتواني يا تو دوزار بيشوي، دشتواني يزاب بيشوي، كيشك ما دام هذا خير الأخير، هذا خير الأخير بيبشيه وهي كم، أجلس وشته بيع هذا هو بلا بالله ما قالوا ما أحرش ما قالوا ما أحرش ما قالوا ما أحرش من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم أفرغ على فرجه وغسل وغسله بالشمال ثم ضرب بها الأرض دمعاً أول شيئاً دائما ميمونة رضي قائل سربتاً كحفتاو الشوش حديث الروايات كذلك دائماً دائماً دائماً آب بعورتي خوية دائماً وبتسببه وشتي ثم ضرب بها الأرض دعاءي بزوي دعائنا وفي رواة فمسحها بالتراب للرواة ليلة يشيك وفي اخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفي وجعل ينبض الماء بيديه ليلة الدعاء ليجده خاولين خاولي أو نيويست ا ودوالي وجعها لينبض الماء بيدي او كان يا ولا لا اخوي ودخل ليه رجعنا علماء لواني او او بكارينان اه يا بيغم بخم دايتش استريتو زاري جوارده ذل بدل تويني قميص او تيكري ديته بيس ديشي لازم يشوش الدنيا ده يذو على مسترولوجي قميص كده تتيج نتي يعني يقزم مرتببي لا الكذا او امك يا امك كلاهما سنه عن ام سلمى رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد شعر راسي اف لغسل الجنابه وفي روايه فقال لا إنما يكفيك أو تحثيك أو تحث على رأسك ثلاثة تحثيات راهو مسلم طبعاً ليك أو الروايات والحيضة علماء كان ذوق سعى للسره لبرتي لبر أوزيد ما شرحينه زباكم الأمسلم ده في المرة زاي خوالي السربيتن ده, ده لبيغمبرن برسى الله وسلام أي بيغمبري خوالي آمن أفرادكم برسي خون ده كما كزي ديك كما أب أف... أشد، على رأس يعني كما مكزي، يعني داي بستم. أب لغسل جنابة آية بيك موا لكاتي جنابت يان لابد يوادد لكاتي حيض فقال لا نخير وتي نخر بالكو تي لبك بس آي بس سير زالن آي بس بداقه عندك لأ علماء كان زين زيادة والحيضة شاذة ببلجيتة ولكن المسلمون كان يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون هو يانيا غوطي فيزبوينكا غوطي فيزبوينكا لبسي غوطي بس او دريفينكا بزعفينكا بس بس بس بس بس بس دا توانيني كاتو استدلال الواحد هالشي، بل أنا عندي أيديبي أيديبيني ملايين مساكين خيانتمان دهن لكارت بكاتو بس تونا بيعن بواحد بيتن، بل أما جر هو مزناه بدو بو هو بيزوي ناقصن مسلمش وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود الصحابي بن خزيمة حديث قصة ضعيف جامل صغيره شاب الباني وضعيف بيدانا دا يا عائشة قدوة زابو صدوة حديثة رواية كده صلى الله عليه وسلم فرموتي أمن مزقوت زائزناكم درسناكم بوي حائض بيتنا ومزقوت ولا جنب نلبو زنابتش المدك ضعيف شيخ الباني بده ده لا وعنها هل لدى عشر زي قال هذه كذوزها بتضح السروات كذا اصعبكم ما دام كان ضعيفه لكل صحيح الضعيف الجامع صغير <تصفيق> اه المدوم انا صحيح الجامع صغير بقول جامعه صغير اي ما مسيوتيه برك باشاء ده هذا بيصح الاستدلال لو فاضل زي الشيخ الباني كذيديو تشيش ذا ترسل علي زي لا ضي بي دعنا كباب بايفن يعني نا ينسى ضعيف ذا ضعيف جام صغير جدا بله صغير الجام صغير جدا صغير ضعيف جام صغير لا حل حلالنا كم لا يعني دروسني بس مزجوت حلالي ناكم بك بس وعنها كنت رضي الله تعالى عنه قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابه متفق عليه بخاري مسلم عند عجل زي سيدفع الميتل أمين بخومه بيرم بريخوا صلى الله عليه وسلم بيكو خومه عند شوش ليك تشتى أو في إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابه أم تسوان ذكر دستمان اس دستمان لو دبرت لا تخلي بويدينه دساو بهيك شي لكاتي زمان اقول لك او لو قلت لك زمان هو انا وجديل كان اا اه كوب يغم لكاتي زينه لكاتي بس درستي الكاثي حيد بقى هو يعني كان نسلا أو أي ب بكربيتن أو بيتن توشى أو بيتن أيدينا وقال وزاد من حبنا والتلقي أيدينا دستمان ل دي لعيش ذكري مستعفو أجب الكاثي غصلي لا أو تشيوخو غصلي بكاي بشك بكوتو أنا شو نبشك بشك يزيد أقول رأني زانيت بعش أك أك أك ها رضي الله تعالى عن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة الشعرة ونقو البشرة الترمذي وضعفه ولكن هذا هو بين عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول وان هذا بشر عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا عن عن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث البخاري ومسلم ولكن يجب ان يكون رضي الله على الاطلاق التي يجب ان يكون هذا هو افضل من اجل هذا من اجل ان يكون هذا هو من اجل ان من اجل ان يكون هذا هو افضل من اجل هو من اجل ان مسيرة شار يجمعون عليه. لش ده قبل ما كان لشرحه وي ده فما يلبه هو دوشمنك يعني يجمعون عليه لين كان معناه بو خايفون قدرة في شأن بعدنا هو اللي يدرس. بلام دبو لو تصور كلاميش لا يفرمي مسجدان الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا مسجد وطهورة زوجهم همولوك لديه مسجد مسجد لي بك اسم مكانية اسم مكانية ومزقوتين اساء وهابتن قضي بيش فيني سجدية يعني يزجل فيها وطهورة يعني طاقة يعني يتنزل على شيء أواش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 لا اصح هاي تسعودني دبا لوجهك منك تاخيرك يعني خايق الرحمه ملائكه ما كاتم كاو الرحمات <سؤال> وفي حديث حذيفه رضي الله <سؤال> تعالى <سؤال> عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا لم نجد الماء اجا نديد ما وجعلت تربتها خودكي اذا لم نجد الماء اجا ندي أنا نحدها في وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وجعل التراب ليطهورا بس او, أو أو ضعيف أو إسنادي أو إمام أحمد الله ما كان وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عنهما عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبي فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان, يكفيك إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفتيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفي الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجو كفيه البخاري طبعا عمالي كرياء سر زي أخوالي لسأل الهورد جامعي سأخوالي باوشي كاش يصدو حديث روايات كذية دفع مي في أغنبري أخوال صلى الله عليه وسلم بوكارك أمير وانكرت فأجنبت توجي تنامدهم فلم أجد الماء أو ملتوا فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة تمزايوا اوا الصحابه فيوز ذكي او صحابه او دقيهستا هي نيوز لهو نيوز تامي دي زني تامي نيشي زني زانيت بالام يغوس لينا زني جنادر اي باشا ما قلبونش الحكم ده زاني ده نونيا زاله بس نارد دم زار شي ده مصا اوندا ايركان ديما اوندا اوندا اوندا لزي خوف في ای گویی لبود از نیاژی باز آمدوزیه. ای گوسدیش پیغمبر موتی آبگاه تمام لسر. باشه که واده خویی نه خویی مونی نه. خویی مونی. ادویه ادویه. لیرکانه قیاسیه سکن. درسته این نه قیاسیه ولی مشورتشی. اگه قیاسی کرد اگه اشتیاد دکتر ما ماست ایک. دوای ما ماست ایک شدی لبود رو کنده با که اشتیاد اکی بی أو يقدوس درست الإنسان لق وقتي بيا غمر صلى الله عليه وسلم باجتهاد كي بلا انبشط شيء بيا غمر للدور بي يال المكان الصديبي يعني بيا غمر للمكة أو المدينة بي درس اجتهادك نتا وقول درس عليك ششغنيه فذكرت له ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك دعاء مشاعر ولا بيا صلى الله عليه وسلم لوم بعسكر فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ليركب لو يدو باردك هكذا كانه كولا وانه يشتكي لو زنابتي زرزشتا مامدي زال بيرونك هاته زالتش دلي او ان تبزبو بيديك هكذا ثم ضرب بيدي ضربه واحده يك ضربية. دو ضربه دو ضربايا يعني يقدر زال او يك دو. او انيا زالك لا توزنيا ما نعم قلتيني جدنيا. توزيع زارو خلاص. آه. فقال إنما كان يكتير كان تقول ليدكها ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة يقذز ثم مسح الشمال على اليمين. شمال على اليمين. أولا. يعني كذا بتبى شمال على اليمين. وظاهر في وجهه هو ظاهرك في أولا. ووجهه حيث يقول له هذا يكتشايب أبن يكتشايب <تصفيق> متفق عليه والنفظ للمسلم لروادي بخارشاتها وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهنا ها؟ أو فكرنا لسيا لبرتوزقيا خور أتوكا خور دابيني همو خورا أو أقينيا أمو سايدة بخورا أو ها مشكلة كنيا إيش يساقني سنوية توزقا بالرواح أو سايد أو هاا إليك إيش يساقنيا إيش يساق ما ندي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 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدي رواه الدارا قطني وصحه ما وقفه ضعيف الجامع طبعا نصلك دير رواه الدارا قطني هذا انا أنا نخطق مانا يسري فدارا قطني علماء كانتظرين نعبي بليه أخرجوا الدارا قطني في السنن سيمامي دارا قطني كتابك ايدانا يا لابو ايدانا يا أحكام شرع او هل يجب لو يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك وعن أبي رضي الله تعالى عنه، طبعاً عبد الله كريم عمر، دوازار وشستو سيحدي سيرواة كذي. أبوه هر... عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوازار سي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. وإذا وجد الماء فليتق الله واليَمَسَوْ بشرته رأو البزار يعني في بحر الزخار زخار وصحو بنقطان لكن صوب الدار قطني يرسله حديثه الصحيح على سائر الجامع أبو رياز يخوان السربيكا لس لبيشويهم الصحاب كان دي إلا حديث كبين ذا رواه سطع حديث يري والأشياء خواص الصعيد وضوء وضوء المسلم صعيد يعني زوي او دارت برد كرشاقة رق خورة قرى تية توزية توزينة أقبالني ما صعيدة مش صعيدة هذيك المسلم ناري وضو وضو عمليكية وضو أوقية أساف وقود وقود وقود أهجله وقود نفتكية وإن لم يجد الماء عشر سنين أجد لا لصحراء شبو أو نبو هذا صارن ذي مملكة هذا صار صال عملي فاذا وجد الماء أديق أوديت نلقيه لك خلاص نه فاليتخلله خلاص حتى شوي اذا وجد الماء بطلت ممل ااا أوديت له فاليتقي له بالأخوات فزي بشرته يعني سبب كاريبيني قصدي أوهلا ولا التلمذي عن أبي دري النحو هو صحاهو علشان رواية التلمذيش الصحيحة ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد حدوم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك فقال الآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي حديثك الصحيح أبو سعيد خضري رضي خاله سلبي كقول ما نزلوا صتو حفته على شيء الروايات كل ديا د فرمي لبو سفر لبو سفر سفرشي شيء الصلاه الصلاة لكان يسافر يان نيوش بانجده وليس معهما ما عوجنيا فتم ما صيودش يان تيم ميانك فصليا نیش خویم کرد. طبعاً اصل نوش، اگر هاتو اتو، خود زودی خودکیله بگراني، حتی آوي وا، آودادي الله اعظم. قبل اگر آتا جورگویی، بیسم الله آمینه، چرتان کرد آمینه، آوا، نه از آلمسر، عليكم، ایمان کرد، استلام عليكم، کل آوا در بقول نیش کم خبر نیا، نه که گودی الله اعظم نیش خویم دکه خوتمه، ولیم پاشوی لقد ثم وجد الماما في الوقت لقد كانت هناك اشخاص يجب ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل زو ذا ثاني دور كاع دوران نبكي اصدقاش دور قات دي عندي دوقا دوقا قصر جامع ما جامعناك ديما مثلا جامع يجينا كتب دور كاتي ديتان هو جردي تصدق انا ما الماء في الوقت اوي عندي فاعاد احدهم الصلاه ايشا قلت بابا او عندي او واش داك ما ما والله بعد زوشم شو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 اصبت السنة يعني جابت السنة يعني بدون بلا سروي اصبت السنة بلام ايدهم سر سنشلي نكه لا برو يشتي دي اذكر يا عباده تشارك عندي دوبارك يدور قد ايش نيجي يذكر دي يا صلاتك اصبت السنة نشكي كتور و و سنة زي بالذكر يا و نيجي كش أن زاد عليه لتقبوله، وقال الآخر لك الأجر مرتين، بلام كيف يبرم لك الأجر مرتين؟ بي نبرموه هالدارج جديد وابكر. بردام بردام بناء. لو علمك أنا شرحك كخيني ما بيشتر. دلائل أو يكمل مأذور أنزيادة في الصابي السماه. لا مثال لخورا بيكا. بلام أول ما ده هو اشتيادي لك تبرم لك الأجر مرتين مأذوري. بلام زاد الشيء لا في أو أي كم خير زيادة له؟ هو <تصفيق> ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنبه في فيخاف أن يموت إن اغتسل تيممه راه الدار قطني منقوفا ورفعه البزار وصعه ابن خزيمة والحاكم حديثا أنه ضائف الجامعة الصغيرة شيخ الباني بضائف دانا ابن عباس كهزار وشسط وشس حديث حديثي الروايات طبعا ابن عباس اذا رو شفتوا حديث طبعا ابن عباس كانت كبيره بوفاته صلى الله عليه وسلم هندا عمري سيزده سيب لا نصلي نوصل جت يغمروا هجد صلي فاجك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 أجل الناس تقي او ديم صحابي لو اللي كانوا شتى الصلاة لو أكان في صلاة في صلاة دفن درباري أو أو هي ك في غمبي خاصة دفن في قولي درباري وآتين وإن كنت مرضى أجر إيوه نخوجون على سفر ياللكاتي سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة بسبب الله بندار والقروع بيامبلين يجبو فيجنبوا توجدنابدوا فيخافوا ان يموت ترسالو يبملي ان يغتسل اي خوي بشو تماما تمام دقه هذا حديث جابايقا طبعا فعلا يتلمدقو معناه هيك صحيحه باجي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان كسرت احدى زنديه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر روه ابن ماجه بسند واعن جدا ضعيف ابن ماجه زنده ولا زنده تمشي ما وصل كيف كان زنده زنده آه مسك آه مسك آه مسك آه ده في الميتين مسكان وشكا هم ليش برسالة ربي يغنم بريخوين كيس عظم فرمي مسحيل أسير جایی را ایبکه جایی را جویا کارتک دستگیرت او دستگیر دستگیرت او لسلی مصرف دکارت. تا من اولش میگویم که آنها لای سفرن لباسی مام شافعی اگر لست طهاره بیتن دست نوشته بیتن نوشکان دوبار نخیه او اگر دست او بلکه اگر دست نوشته بود او دو بسته می‌خند جتیم او دکارت نی دست نوشکانی دست دوبار نکت. پس Valhice. Dejí ok, ten, že ten níže jde, můžeme se pásnout šká. Níže jaká doba je někdo to? Ne, jak už teď. Jak už teď, je lepší lidé? Kde je lepší? Kde je houňa? Ah. Kde je obyčejně? Dá se dělat jen na, protože děješ už, jde kana, jde AIP na kteří ujena. Ah, dle jak děješ už už, děješ, jak ti jde chvíli, jde kana, jde ujena, kteří ujena, a باشه بيدوز دسيانه وكرد دسيانه مستاله نه شي كان دوواره ده که تو شي نه دي بيدواره که تو هر څنګه هر څه له اول مګه کوتي دوواره ده که تو نسي نه خفه کې درم دونه رکی بزانه او مسالې تيمومیش اگر تيموم وکړت تيموم او تيموما اگر او د نه دي له نه شي مخې له فکر نه شي د روان فکر ګرېش چې اود نه دي توا تيموم شې أو تيموتة ديزا هو كده مقامه، ليركز الإنسان بأمانة، آي يوبيح، يان يان فا، يقدر وعن ماجدون وان جابن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرعه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داود في ضعف وفي اختلاف على رابي الصحيحة الله لفد الباري أو الذي شجع شجع يعني بسري بن داربه فاقتص لفمات خوششت مرت إنما كان يكفيه أن يتيمم بكافيب لبوي سبكاتا تيمم بكا ويعصب على جرحه خرقة وبروية جتداء بار ثم يمسح عليها دعي مسح لسبكا ويغسل سائر جسدي شفين كانت ليش عموي بشوا وعن ابن عباسي رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة آه. آه. آه. آه. ثم يتيمم للصلاة الأخرى روضا رقدي بإسلام ضعيف جدا آه. باش ضعيفة. ضعيفة ابن عباسي قال يا سيدة فرميت من السنة أن لا يصلي الرجل طبعا ابن عباد عبد الله نذارة الشيطة الشيطة حديثة الرواية دفعا لسهولنا دوايا كإنسان نيجنكا لا يصلي الرجل بالتيموم نيج نيجنكا باتيموم إلا يقنج نبيت ثم يتمم بالصلاة الأخرى حديثك ضعيفة إنسان التواني باب الحيضي لسهول رابع صديق بردان به عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي راه أبو داود والنسائي والصحاحي ابن حبان والحاكم والسنكرا وابو حاتم حديثك صحيح الجامع الصغير صحيح عائشة ده زي خوالة زي ده فاطمة يكتي أبي حبيش كانت تستحاض طبعا أما توش ماليا لاستعاضة هم أفرتك يا إما لروجك حتى 60 هي كمان جانا توش حيز دابتن مع ويش خوش يزعلهم وابزك لحالي اعتيادي ناق لحالين اعتيادي. أجر بين روش واجش لون نشس روش هي ما نشس وهندك أفرته عادة ياندودا ما نشس روش ما نقص شدي مانجاك شاشا مانجاك رشتا دلستا او مانجاك تيدا شاشلوشا اذا شاش شاش دي سانخيني دي او آه لو ان دم الحيض دم اسود يعرف خويني حيض فإذا كان ذلك فأمسك عن صلاة اوخينا الرشاة كحيظة نيجي بي او دبيتن فإذا كان الآخر فتلضأي بلام أقراته استحابه بشاش رجي قوي توقيت كي لعفتينا لا لابوهر نيجي دزنيجي قويش فعلا أريه ويدالين لكل صلاة غسل حديث مانيا عندك العلماء كان قصدي بي دزنيجة قصدي بي غسل سكور سبين سفرز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 وليجلس في مركا فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ بين ذلك صحيح أبي داود طبعا أسمائك عميث كشيص حديثي رواية كذلك لبيغن برسل الله عليه وسلم لحديثي أبو داود دفئر دا ميتم بات سبكاتم بات أو بقره؟ ما لي؟ أو لا لا يويبوز عرفك بطالب دواي إمامي أبو بقر صديقناه دواي يجيك أوليا تسأل كف عارك لا إمامي عليه بو ليه تنبع هو بتن؟ آه ليه تنبع داب نشيشان لو شئني طبعا يختش كاتي أو أفسانة ذر عقل أو أفسانة كتوش حيضة بون شمشي يعني دون هنا أقرأت و دزلت الشيناكي لبركر أو عادتي لو يتعوقي بزاني ماشا؟ إستاذ فإذا فوق الماء للظهر يعني أو يخيني أو قيم حيضية يعني استحاضة يعني والتجليس في إيجانة التي فيها أو أقل أو خين خيني خي أو خيني لبون نيران وعصر وغصه وجيركا ولبوس وجيركا ولبوس وجيركا ولكن نيران وعسل كهوشير لك نيران وصلت لك نيران وصلت لك نيران وصلت نيران وعصر لك يعني عسل كي نيران عصر و نجي وش بيعنيش خويدش بقى ويجنيش في ذكر أو يك حشة دلية أو وكان أو حديثها هاي لأول ما كان دلية نا باش ينكي خوي بشوى شو رأي باك توه ولهو هالنزيش ده زش خوي بشوى غصين لك غصين لك <تصفيق> منهم من قال بهذا منهم من قال بهذا إن على على إن فعل فعل تذا تبيان إن فعل تذا ما في بيان ما هو لازم إراده وانعمنا بسو تو نفخ تو وانعمنا بانتزحش انا انعمنا انتزحش يكحل واحد قالت كنت استحاب حيضه كثيره شديده امنت اجي است بحيضه كنت استحاب كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي بقضه من الشيطان فتحيظي ستة أيام او سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استقأت استقأت استقأتي فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعل كل شهر كما تعيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهرة وتعجل العصرة ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهرة والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين ليه رواه الخمسة إلا النساء صحيح الترمذي وحسن البخاري صحيح الجامع الصغير حملك تزاحج دشيتوره زي خاله سلكي كده حد روايات كده ده فالمين أم زوج أبوهم أما هات صلى الله عليه وسلم ليه طبعا استفتيه طبعا طبعاً ألبسينه تداخل يعني طلب الشيء ليه قالناش طلب الفتيا يعني الدواء فتو التواند يكت فقال إنما هي أبارك فطور من الشيطان هو الشيطان بيه فتحيضي فتحيضي ست أيام و ستة أيام لأنه يتنب أتوش أجره وشي أعفضه أتوش يحيضني بيه فأعج بيه ثم اختسلي أتوش أجره وكتبه يعني وقت خدته أبو نمو نيبو دوين دوما معناه ونيبو زودويا هاي سير رجع فإذا استقعت فصلي أربعة وعشرين كذا إذا استقأتي يعني أول دوقة تعود أول دوقة تعود بيتن كوقت تعود بيت ديان وجب الشاموق نرشة يعني كأنه وقت الشيدية كوقت كتعدوا فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصلي يعني يشكان يخذ عطيه فإن ذلك يزئوك او أن وكذلك ففعلي كل شهر همو ما إنكانش كما تعيض النساء فإن قويت فإن قوتي على أن تؤخر الظهرة وتعجل العصر أقول نيجي نيران تأخير كي عصر الزوب كي ثم تغتسل حين تطهرين عصر بانجلا خوشوش نيران وعصر وتصل والعصر جميعا وقت عذاب اسمك ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء عشاء و تركت المغرب و المغرب و تركت المغرب ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. المغرب ثم تؤخرين المغرب و وتوع... العشاء. ثم تغتسلين تركت وتشت... بين الصلاتين. تركت المغرب تفعلي وتغتسلين وتغس... مع الصبح وتصلين. صبيان قال وهو أعجب الأمرين إلى يعني الخمسة إلا يعني استشف يوم جام رأوا الخمسة النساء وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت زحش شكد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضك ثم اغتسلي فكانت تقتتسي لكل صلاة عائشه عائشة زين خالصا فما أم حبيبة بنت زحش هات شكوى يا خوي لا صلى الله عليه وسلم لا تأوقي ليك يا بني، أشبيه بمو أمكذي يعني بميني وقدرة أو بري ما كانت تحبسك هي ضرتك. بيشتري صار وش تأكل ذاكذي شش شش حفت حفت أو كاتي بيشتري سنبو مو إيش اسمه إن كاتا ثم أغتسلي كوقت كنت واه نبي أوزة خيني يا بني أنا بني حقدني أنا ثم أغتسلي أوزة وغسل الخضر ذكي فكانت تغتسل كل الصلاة. لا بوهموا نرجسي خصية خويا تكتب. إذن قلنا ذتواني نجتواني نسير على لكل صلاة قصدي تتوظفوا لكل صلاة. <تصفيق> منهم من فسر بهذا؟ من فصل أو رخصته أو عزيمة. أي من كانت فعلت فبيها النعم. وفي رواية البخاري توظف لكل كل صلاة. هذا وزيه. للروايات جالدين دست بيشجوب ما كان طالن أو رواية حتى ها هو يقول كذي، للتفسير يوبي مشوي كذي. لا مخالفة. لا مخالفة. ويل يبدأون وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابن الابن البخاري واللفظ له. طبعا أم عطية رضي الله عنها تربي كاتل حديث الروايات كذي. ده فمثلا أما أو قدرة وصفرة يعني اوشتانك ما ديد او امدوش مانه خيني صور خيني, خيني رش غيري وانهار تسمع ان تلك كدر وصفرانية زرداتي غيري زرداتي هي تسمع ان عساب لك رسية سنية سور بو حيضة رش بو حيضة سور بو استحابة وكان دي عمو اهمالك إهمال وعن انتي رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة لم يؤكلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أنا سكرني مالك يا دوازار من سلطة وشارسو حتي سير روايات كذلك دفع منها تزولك أفتتوا شي حيث بواي خيني بديتوا أو أن نانيا لقال ندخوا في أغنبالي شفرمي صلى اصنعوا كل شيء هموش تشي أقل إلا نكاح نبي يعني زمع. إلا زماع نبي إدخول الحشفة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه ده عايش كده ضدحه يسير يا فارس فهمت بلي قم عطيه ثلاث ده عايش يا اخوانك اللي كده ضدحه يسير يا فارس فهمت بيغمبي خواص صلى الله تفرمان دمك فأتذروا أتأذروا يعني باستمرار الشيء بخمدة أبداً بخواري أو ده لخوار ناوشي باستمرار الشيء يعني اللي قال لي اسمه بس مودانوسانت وأمشي دون في اللقاءات حايفهم كأنت بس باستمرارك استأذنوا قصدي طبعًا هم مستك إن أخوادنو تشي ده لي هم مستك ما عدا التقود دبر أو أو دايكه يسند إليه ويدركه توه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إمرأة وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار هل سعر ضعيف؟ ماله؟ لدبر دبر بشوي بشوي اه نبي دخولي كان بليز ان عباس <تصفيق> عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي مراده ويحاير ذات ابن عباس رضي الله عنه كان في غنبل خادج يرتدي درباني وعفرته كان لكاتي حيم زماعي قال لكاتن أية دفر مثل با دينارك ينير دينار صدق إبداء حديثه ضعيفا عن أبي سعيد القدير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل ابو سعيد قدير قدير صوته حفظه لسي صلى الله عليه وسلم حيضبو بروجي جنابي حديث عليه حديث رضي الله عنهما قالت لما جئنا السريف، طبعا السريف شو إنك لبني لمدينة الكلابوما كيدسي بس القناك تيده فري بيدكوا من تخيس سريف. لما جئنا السريف حضوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطفي بالبيت حتى تطهري. ذيك كانت جيشتنا سراف سريف دور حيضه. طبعاً الانسان الإنسان يشتغلين طواف وقول نيجوايا ده ب إلا ده نيجي ده بيأسطعاف كي كاتك دوش حي الضبي نبي طواف كاتل بلام إسراء مع بعض أو صفا ومروى صفا ومروى وين صدّنيه ده ده نيجي نهائيا تواني ده نيجي نهائيا تواني بكاتن لا قالت لما لولا يفعل السلفة شو أنا المدينة موضع في طريق الذهاب من المدينة إلى مكة على مراحل من هذا في سياق حجه الوداع لرئينة لر ل م مدينة ومكديسي شو يعني النبي نبي او بیگم بیگم نه نه ایرکه دوتا خوب بیگم برس فرزندم کاتیک او این تاوه کرد باشه همو تاوه تو که این کرد و تاوه لعمره کی گرانبها اند بیه لح لحجه بیداع بوه دلی کته تاوه بود گویی این بیگم بیرو خوب ما ما نکردمو امتواه نکردمو از لحیز نبود گویی عبده الرحمنی بیه گویی عبده الرحمن فرو لگری سیدرین تاوهی بیفک خوب لحیز نبود نه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 يفعل ما يفعل الحاج هم غير أن لا تدوبي بالبي إلا طواف ناقي حتى تظهري وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم دو وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من إمراته وهي حائض فقال ما فوق الإزار روى المخالي وضعفه للضعيف جعم الصغير معاذ قريب جبل كسطب أنزعه في هذا حديث الروايات كردية دفن البريسيال ما نبريسيال يبقى أغنبلك صلى الله عليه وسلم سلبه آف بياه هي لقال آف لتكيب كان لكاتي فرمي ما فوق الإزار سلبه أبالله حديثي كان ضعيفا يعني لهم يطواني بك بس لهم دي باشتماع اذن النص التاصيل ام سلمة رضي الله تعالى عنه عنها قالت كانت النفاسه تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما حديثنا صحيح بدايه داود ام سلمة رضي الله عنها سلبت كستة حفداج حديث الروايات كليا ده صل رج صل روش تونا فق الإمامي شاف استلت لا تأشير روجي أو هي دت... في حالة اللحظة صل روش شو؟ الشيء على هيك على هيك على على هيك فش سوى صدق له أه. وعن أمي سلا آه... إذا قلت ما كوتمان... آه... الخمسة دواه وفي لفظي... لفظ للفظ شا... ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس اصحوا الحاكم سبحانك اللهم وبحمدك حمدك ان لا اله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين